والخنتب القصير و أ ن ش د ا لما راني ابن جري ك ع س ب ة وجاض عني فرقا وطحربا ف أ د ر ك ا ل أ ع س ى الدثور الخنتبا يشد شدا ذا نجاء ملهبا كما ر أ ي ت العنبان ا ل أ ش ع ب ة يوما إ ذ ا ريع يعني الطلبا ة ل الكعسبة ش ر ح م ش يقال ة سرعة في و ت ر ب ي ق ا كعسب فلان ذاهبا وجاض حاد وعدل و ت ح ر ب ف س أ و ا ل ت خ ر ب ه الفسا و ا ل أ ع ث ى الثقيل ا ل أ ح م ق وهو الكثير الشعر والدثور الذي يتدثر ولا يبرح بيته وهو أ ب د ا نائم ويشد ي ع د عدوا شديدا والنجاء ا ل س ر ع ة والملهب المر السريع والعنبان التيس من ا ل ض ب ا ء و ا ل أ ش ع ب الذي انفرق من قرنه شعب تخرج في القرن من جوانبه وقيل ا ل أ ش ع ب الذي طال قرناه وتباعدت أ ط ر ا ف ه م ا وريعا افزع قال وعندي أ ن في أ د ر ك ضميرا يعود إ ل ى فرس يريد أ ن ه أ د ر ك الفرس الذي تحته ابن جري وابن جري هو ا ل أ ع ث ى الدثور الخنتب يشد الفرس وشبهه في عدوه ب ا ل ض ب ي إ ذ ا عدا وهو فزع مجتهد فلا يلحق انتهى و ا ل ز و ا ن ز ا القصير قال الراجز حتى اذا ما الليل كان ليلين ولجلج الحادي لسانا سنيين لم يلفن الثالث بين العدلين إ اذا, إذا الزونزا منهم ذو البردين رماه سوار الكرى في العينين بصالب يركب منه الحنوين الشرح الس و الكرى النعاس و الصالب الصداع و قال بعضهم الصالب الحمى يقال صلبت عليه الحمى فهو مصلوب عليه و أ ح ن ا ء الرجل خشبه يريد أ ن ه يميل ي م ن ة و يسرى ل أ ج ل ما يجده من النعاس و الكلال لم يلفني لم يجدني و أ ر ا د بالثالث أ ن ه يشد إ ذ ا استرخى ونعس بين عدلين لئلا يسقط يقول لست ممن يضعف ويكسره سير الليل ويشده أ ص ح ا ب ه بين عدلين انتهى ى وأنشد زونك وبعلها زونزا يخضف إذا رأسه تبكى يخضف إنف الطبقط حطأت قرت رأسه الشرح الزونك مثل الزونزه ا والخضف ا ل ض ر ط والضبغط شيء يفزع به الصبيان لا ح ق ي ق ة له يقولون للصبي تنحى لا ي أ ك ل ك الضبغط والحط ضرب ا ل ر أ س والنقر ب ا ل أ ص ا ب ع انتهى والجعبر والجنعر القصير والقنئل مهموز والزابل والبلأز والبلندح من الرجال ا ل من قال ص ي ر س م ي ن ق الراجز ا ل زحونه مكردس بلندح إ ذ ا يراد شده يكردح التعليق ويروى يكرمح الدحونه السمين المنتلق البطن القصير وهو والمكردس يمكنه مكانه الدحن أيضا الذي لا يمكنه البراح من مكانه ويقال للذي قد شد بالحبال مكردس والكردحه والكرمحه العدو المتثاقل وشده عدوه ويروى اذا يراد كره انتهى وانشد بسره ارضه زحن بطين ا ل ش ر ح سره الارض وسطها وخيرها والبطين العظيم البطن يعني أ ن ه يقيم في منزله لا يغزو ولا يرحل في فعل المكارم وليس عنده خير إ ن م ا همه ا ل أ ك ل انتهى قال ود حي دحة الملزز الخلقي أخذ من الدحداح وهو القصير قال الملزز الدحداح المكتنز اللحم قال دري الكاهلي ود وهو دحة حي من أخذ دري أ غ ر ك أ ن ن ي رجل دميم د ح ي د ح ة و أ ن ي عيطموس الشرح العيطموس الحسن يريد أن مخبره يحسن منظرة انتهى ويقال رجل دنابة ودنبة للقصير والزعبوب القصير وقال معدان بن عبيد الطائي رجل للقصير يريد مخبره منظرة يحسن عبيد ودنبة أن بن وجدنا بني جرم ل آ م ن أ ذ ل ة و ك ا ن ا ل طريف شر تلك الطرائف فلا تدعون ابرا عند ك ر ب ة على ساعديه لازبات اللفائف من, من الزعب لم يضرب بسيف عدوه و ب ا ل ف أ س ضراب أ ص و ل الكرانف الشرح طريف ق ب ي ل ة منهم وكذلك بنو جرم و ا ل آ ب ر الذي يلقح النخل واللازبات اللازمات هذا شيء لازم ولازب ولاتب أ ي لا يفارق واللفائف ما التف به من الليف في أ ص و ل سعف النخل يريد أ ن إ ل ى ساعديه ما ي أ خ ذ ه من أ ص و ل السعف من الليف إ ذ ا أ ص ل ح النخل والكرانف جمع وهي أصل وتجمع ولكنه انتهى. وانشد ل ك ر ا ف جمع ك ابو عمرو اني ل أ ه و ى ا ل أ ط و ل ي ن الغلب ة و أ ب غ ض المشيعين ا ل ز غ ب ة و الغليظ ش ر ح ا ل ب الأغلب جمع ا ل ل غ وهو ا ل ر ق ب ة وقيل في تفسير المشيعين وواحدهم مشيع أ ن ه الذي يشيع هذا وهذا يتبع وقيل المشيع الذي يشيع الناس على أ ه و ا ئ ه م ويروى المشيئين وهو جمع مشيئ وهو المختلف الخلق القبيح المنظر وهذه ا ل ر و ا ي ة أ ح س ن من ا ل أ و ل ى انتهى والتألب والثرتئة القصير والثرطئة القصير الحادر انتهى باب القصر القرشب ب ب والاربعون باب السره والحرص والسؤال. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب والاربعين ا الحادي السراهي والحرصي والسؤال راجع الالفاظ الطمع الصفحة الثانية في وفي فقه الرغيب البطني وكذلك الهجف قال رجل من بني عقيل إ ن ا وجدنا العجردي بن قادر نسيب العميليين شر نسيه هجف تحف الريح فوق سباله له من لويات العقوم نصيب ه أنه منهم له يقرهه الشرح يقال إنه ضاف رجل من بني عقيل رجلا آخر منهم يقال له قادر رجل عقيل فلم آخر بني من بن فقال فيه هذا الشعر والعجردي منسوب إ ل ى عجرد والعميليون رهط يناسبهم ابن قادر وحفيف الريح صوت هبوبها وممرها بالشيء والفعل منه حفت تحف واللويات جمع ل و ي ة وهو ما تدخره ا ل م ر أ ة عندها من الطعام و ا ل ع ق و م جمع عكم وهو الوعاء الذي يدخر فيه الطعام انتهى قال والملاهس المزاكم على الطعام من الحرس على من قال أ ب و الغريب النصري ملاهس القوم على الطعام وجائز في قرقف الندام س ر ب الهجان الوله الهيام السرح الجائز العاب السراب يقال جأذ السراب جأذا الجأز السراب وقيل جأز يجأز في في في الجرع المتواتر والندام جمع نديم مثل كريم وكرام ويجوز ان يكون المصدر نادم نداما والهجان كرام الابل وسمالها ا ل وشربها اكثر من شرب المهازيل والوله جمع واله وهي ا ل م ت ح ي ر ة اما ان يكون ولهها لفقد اولادها او يكون قد تولهت ل ش د ة عطشها والهيام جمع هيمن ا و ه ي م ة والهيام داء يصيبها من ش د ة العطش انتهى قال واللعو الفشل ح ر ي ص واللعو ا ل ايضا قال اوصيك يا ل ي ل ة ان دهر تخونني وحم في قدر موتي وتعجيلي أ ل الازميل ت ب ي بجنس لا فؤاد له ولا بغص عتيد الفحش ولا عتيد له بغص إ الشديد والبهل اليسير والتبسيل أ ن يكره وجهه له وتخونه تنقذه و أ ذ ه ب جسمه و ح م ق ر ب ووقع ومعنى تبلي تبلي اي ان مت د فلا تبلي نفسك برجل هذه صفته والجبس الفدم العيي الذي لا فؤاد له وليس له عقل ولا ش ج ا ع ة والغس الفسل من الرجال واللعو الحريص ويقال هو الذي لا عقل له. وعتيد ي الذي ق ا لا ل هو ق ل له و ع الفحش يعد الفحش لمن يكلمه يريد أ ن الفحش فيه كثير فمتى أ ر ا د ه وجده و ا ل إ ز م ي ل الضعيف كلب على الزاد أي بخيل كبخل الكلب على الزاد بخيل يأكله والبهل القليل يبدل إذا الشيء القليل وجد أي شيء يظهر القليل الذي ي أ خ ذ منه ما في قلبه من ا ل ش ع والبخل يريد أ ن ه لا يتصبر ولا يتجمل بل يظهر عليه أ ن ه قد حزن واغتم إ ذ ا نيل من طعامه أ و من ماله الشيء اليسير والشد ا س ت د ا د ه عليها وعنفه بها والتبسيل ت ق ر ي ه الوجه وتبسل الشيء كره منظره وروى بعض أ ه ل العلم يبدي البهل مصدقه بنصب البهل ورفع المصدق وقد رد عليه وقيل لا وجه لهذه ا ل ر و ا ي ة وقال وله عندي وجه وهو أ ن ه إ ذ ا بالغ في ا ل ع ط ي ة وصدق عن نفسه وفي وعده أ ع ط ى القليل انتهى والضيفن الذي يحطر مع الضيف حتى يأكل طعامه قال الشاعر إذا جاء ضيف جاء يأكل للضيف ضيف ضيفن يحطر حتى مع ف أ و د ى بما تقرا ل ض ي و ف الضيوف ا الشرح ف ن ت ق ل إذا أتانا ض ي ج الضيافن ء معه ضيف يتبعه ضيف ي و د خ معه في طعامه فيأتي عليه في فيأتي يصل ولا ا ل ف إلى ح ج لأجل ت ه من الطعام ا ل ض ي وأودى به أهلكه به ا ت ه الشهوان ى قال واللعمض والجمع لعامضة ومنهم الحريص والجشع والشره وهما أ ق ب ح الحرص وهو الذي يظن أ ن قسيمه الذي يقاسمه قد غبن و إ ن لم يكن فعل وهو الذي تقبح رغبته في أ ك ل الطعام يقال جشع يجشع جشعا وشره يشره شرعا والطبع اللئيم الخلائق والنقاف السائل قال الشاعر إذا جاء ن قيل ا ف ع ع د ي ا ه ط و ي ل النقاف ع ص ك ب ت ه شياهية عن عن عشرين نعجة يداورني و رأس د ش غ ل ت ه حاجتي الشرح وعيالية قيل ي انه ل ق ا ف أ ن الذي يدور في ا ل أ ح ي ا ء ومعه حبل ي س أ ل الشاه والبعير يعد عياله لكثرتهم نكبته نحيته عن شياه يداورني يكلمني ويرفق ب ه حتى أ ع ط ي ه شاه من غنمي وغنمي ق ل ي ل ة يحتاج إ ل ى جميعها أ ن ا وعيالي وما فيها فضل يمكن أ ن يجاد به انتهى قال والقانع السائل والبطن الذي لا يهمه إ ل ا بطنه والمنهوم الذي يمتلئ بطنه ولا تنتهي نفسه والمسحوت الرغيب الذي لا يشبع ويقال إ ن ه لحضر ولا حضر معا وهو الذي يتعرض لطعام القوم وهو عنه غني وهو نحو ا ل ر ا ش والحلسم الحريص قال ليس بقصل حلس حلسم عند البيوت راشن مقم الشرح القصل بكسر القاف وفتحها الفسل والحلس مثل الحلسم والراشن الداخل في كل قبيح الملقي نفسه فيها والراشن أ ي ض ا الطفيلي والمقم الذي ي أ ك ل كل شيء يقمه يجمعه ا ن ت ى و ا ل أ ر ش م الذي يتشمم الطعام وتحرص نفسه عليه و أ ن ش د للبعيث لقا حملته أ م ه وهي ض ي ف ة فجاء بيتن ل ل ض ي ا ف ة أ ر ش ن ا ا ل ش ر ح ويروى بنز اللقى الشيء الملقى يجوز أ ن يكون في موضع رفع وهو خبر ابتداء محذوف ومخرجه على الذم والتقدير أ ن ت لقا ويجوز أ ن ينتصب ب إ ض م ا ر فعل تقديره أ ه ج لقا أ و ذم لقا وقيل يجوز أ ن ينتصب على النداء وتقديره يا لقا وهو بعيد ل أ ن ا ل ن ك ر ة لا يحذف منها حرف النداء لا تقول راكبا تعالى ولا يجوز أ ن يكون منصوبا على الحال ويكون العامل حمل حملته في حال ما هو لقا والنز الخفيف نز ن ز ا ز ة إ ذ ا تحرك يريد أ ن ه يخف عند ا ل ض ي ا ف ة والاستطعام ويروى بيتن وهو الذي تخرج رجلاه من الرحم قبل ر أ س ه وهي و ل ا د ة م د م و م ة عندهم انتهى والواغل الذي ي أ ك ل مع القوم ويشرب معهم ولم يدعوه ولم ينفق مثل ما أ ن ف ق و ا وغل يغل أ ش د الوغلان و ا ل و غ ا ل ة قال امرؤ القيس فاليوم أ ش ر ب غير مستحقب اثما من الله ولا واغل وقال عمرو بن قمئه ي إ ن أ ك م س ك ي ر ا فلا أ ش ر ب الوغل ولا يسلم مني البعير الشرع وقد مر تفسيرهما. انتهى. ويقال ق د مر ت ف س ر ه انتهى م ا و ي ورش الرجل يرش و ر و س ا وفلان يرش في كل شيء وهو ا ل ش ه و ة للطعام لا تكرم نفسه و أ م ا ا ل د ق ا ع ة ف إ ن ه يدقع ل ل أ م و ر ا ل د ن ي ة والمدقع مثل الداقع والهجفجف ا ل ر غ ي ب و أ ن ش د أ ب و ص د ق ة الدبيري قد علم القوم ب ن طريفي انك شيخ صلف ضعيف هجفجف لضرسه خفيف الشرح الصلف المصدر من ص ل ف ة ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم تحظى عند زوجها و أ ص ر ف الرجل إ ذ ا لم تحظى عنده ا ل م ر أ ة والذي أ ر ا د من البيت بالصلف أ ن ه لا يرجى خيره فلذلك لا يحبه أ ح د ولبني ا اسد مثل في الاكول يقال اكل مر ا ل د ا م ة زعموا انه حلب ثلاثين ل ق ح ة فشرب لبنها و إ ن ه لقرثع إ ذ ا كان يدني ولا يبالي ما كسب انتهى باب الشره والحرص والسؤال الباب الثاني والأربعون باب الكذب راجع في الألفاظ الكتابية باب الكذب الصفحة الثانية والخمسين ولع الرجل ولعا وولعانا إذا كذب وهو والع ولع يلع كذب وأنشده في وهو لخلابة العينين كذابة المنا كذابة و ه ن من الإخلاف و ا ل و ل الشرح ع ا ن ن يذكر أ ه ا عينيها تخلب من نظرت إليه بحسن عينيها وتستجلب وده وإذا منته شيئا من وقوله ت ت منته جهتها كذبته ولم تفي س ج ل ولم ب وده وإذا و به شيئا من وهن من ا ل إ خ ل ا ف يعني النساء يريد أ ن ا ل إ خ ل ا ف يكثر منهن ف ك أ ن ه ن منه انتهى وقال ذو الاصبع لم ت ع ق ل ج ف ر ة علي ولم اوذ ي صديقا ولم انال ا طبعه الا بان ت ك ذ ب علي ولا املك ان ت ك ذ ب وان تلعا ل ش ر يقول إ ن لم أ ف ع ل قبيحا فتعيباني به و ت ك و ن صادقين في إ خ ب ا ر ك م ا عني بفعله ف إ ن عبتماني بشيء من ذلك كنتما كاذبين و أ ن ا لا أ م ل ك منعكما من الكذب عليه و ا ل ج ف ر ة ا ل أ ن ث ى من أ و ل ا د المعز والطبع أ ن يفعل ا ل إ ن س ا ن ما يسقطه ويعاب به انتهى وقال كعب بن زهير كعب يا ويحها خله لو انها صدقت موعودها او لو ان النصح مقبول لكنها خله قد سيط من دمها فجع وولع واخلاف وتبديل الشرح الفجع بمنعها تفجعه أن بمنعه حديثها له والنظر إ ل ي ه ا يريد أ ن ه ا تهجره و ت ن أ ى عنه وتخلف ما وعدته وتتبدل أ ي تتلون أ ل و ا ن ه و س ا ط الشيء يسوطه إ ذ ا خلقه بعضه ببعض فليس يطمع في زوالها عنها ما دام في بدنها دم والدم لا يفارقها ما دامت ح ي ة انتهى وقد مان يمين مينا قال عبيد بن الابرص يخاطب ا م ر أ ه القيس يا ذا المخوفنا بقتل ابيه ادلالا وحينا ازعمت انك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا الشرح الإدلال كان فعله أ ب و ه بهم و ا ل ح ي ن الهلاك والكذب و ا ل م ي ن بمعنى واحد ولكنه جمع بينهما لختلاف ا اللفظين انتهى وقد تسدج وهو سدج ا قال العجاج فقد لججنا في هواكي ل ج ج حتى ر ه ب ن ا الاثم أ و أ ن تنسج فينا أ ق ا و ي ل امرئ تسدجا ل ش ر ف يخاطب ا م ر أ ة يقول لزمت محبتك حتى خفت أ ن توقعني في اسم أ و تجعل لمن يريد أ ن يكذب علي طريقا يكون سببا لكذبه وقد يجوز أ ن يعني بالاسم عقاب الاسم وحذف المضاق وأقام إليه مقامة وقد أ ا المضاف مقامه م إليه ق و روي عن بعض العرب أ ن ه قال لقي فلان آ ث ا م ذاك أ ي عقابه فعلى هذا يجوز أ ن يعني بالاسم العقاب وقوله تسدج أ ي تخلف وتكذب انتهى ورجل محاح وزعف وزغف معا لنا فلان وذلك إ ذ ا حدث فزاد في الحديث وكذب فيه و ب ت ش ك الكلام باتشاكا اذا كذب وبشك وسرج وخدب كله إ ذ ا كذب واعتبط علي فلان الكذب وعبط يعبط إ ذ ا كذب ويقال قد تخلق كذبا وخلق كذبا قال الله تعالى وتخلقون افكا وقد خرق كذبا واخترقه قال الله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وارتجل الكذب إ ذ ا ا ب ت د أ ه من ن ف س ه وارتجلت الكلام ارتجالا وقتضبته ق ت ض ا ب ا ومعناه أ ن يتكلم به من غير أ ن يكون هيئه قبل ذلك ويقال يوثق ويقال بسيل للكذاب فلان لا للكذاب تلعته ويقال إ ن ه ل ق م و س ا ل ح ن ج ر ة وفلان لا يصدق أ ث ر ه ومعناه أ ن ه إ ذ ا قيل له من أ ي ن أ ق ب ل ت كذب ويقال فلان لا تجارى خيلاه ولا تساير خيلاه ولا تسالم ولا توافق بمعنى واحد وكذب سماق وهو الخالص قال الراجز أ ب ع د ه ن الله من ن ي ا ق ه و ل ا رعاها الله في السياق إ ن ه ن أ ن ج ي ن من الوثاق ي ب أ ر ب ع من كذب س م ا ق ي أيمان يريد أيمان الشرح الرواة الأربع إذا حلف أربع أيمان تخلص أربع زعم أن أنه هن وقوله ا ا ل ن ي جمعناقة م ث من ابعدهن ل ص ح ح ح ي ر ة ورحاب فأراد ا ا ل ش ر أنه يحلف بأربعة أيمان فيحلون وثاقه ويخلون عنه وقوله أبعدهن الله دعا عليهن بالهلاك إ ذ ا أ ن ج ي ن ه و خ ل ص ن ه بحلفه ي ب أ ر ب ع أ ي م ا ن ومثله إ ذ ا بلغتني وحملني رحلي ع ر ا ب ة فاشرقي بدم ا ل و ت ي ن ويروى, ويروى إ ن لم ينجين يريد أ ن ه انحلف ولم تقبل منه الايمان فلا سلمت هذه ا ل إ ب ل ك أ ن في ا ل أ ص ل ا ل خ ص و م ة كانت في إ ب ل ادعيت فوجب على الذي هي في يده يمين ف إ ذ ا حلف انقطعت ا ل خ ص و م ة ف إ ن قال قائل يمين و ا ح د ة تكفي قيل له يجوز أ ن يكون خصومه كانوا أ ر ب ع ه انفس فحلف لكل واحد منهم يمين ويروى إنهن من ا ل وظاهر ث ا الإبل ق يعني و هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن ا ل خ ص و م ة كانت في ا ل إ ب ل وحبست على ايمان يحلف بها ف إ ذ ا حلف بها أ خ ذ ه ا مستحقها ويجوز أ ن تكون ا ل خ ص و م ة مع الشاعر ويجوز أ ن تكون مع غيره انتهى ويقال كذب كذبا حنبريتا أي كذبا خالصا كذب وكذلك اصطلح القوم صلحا حنبريتا أ ي خالصا ويقال كذب سخت وسخيت وسختيت وهو الشديد ب ا ل ف ا ر س ي ة وزعم أ ب و ع ب ي د ة أ ن سخت ب ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ف ا ر س ي ة واحد قال رؤبه فقلت أ ن ج ي النفس إ ذ نجيت هل يعصمني كذب سختيت او ف ض ة او ذهب كبريت منهم ومن خيل لها سطيت الشرح انجي اناجي نفسي ويروى انجو والمعنى واحد من ا ل م ن ا ج ا ة وهي المساره ويعصمني يمنعني والسطيت الجمع الكثير وقوله اذ نجيت اذ سوررت وكان ر ؤ ب ة وقع في يد الخوارج واحتال حتى س ر م منهم يقول فكرت في نفسي هل ينفعني أ ن أ ح ل ف لهم و أ ك ذ ب حتى أ ت خ ل ص و أ ف ت د ي منهم بمال وجعل الكبريت وصفا للذهب و أ ر ا د به ح م ر ة انتهى ويقال فيه ن م ل ة و ن م ل ة معا أ ي كذب وحكى ابن ا ل ع ر ب ي رجل م ن م ل ومنمل ونمل ونمال معا بمعنى واحد وخرص يخرص ويخرص خرصا وهو خراص و أ ف ك ي ا ف ق إ ف ك ا وهو رجل أ ف ا ق وافك قال الله عز وجل ويل لكل أ ف ا ك أ ث ي م وقال ما هذا إ ل ا افك مفترى ويقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا, وكذابا قال ا ل أ ع ش ى ف إ ذ ا غزال أ ح و ر العينين يعجبني لعابه حسن مقلد حليه والنحر ط ي ب ة ملابه فصدقته وكذبته و الشرح م ر ء ينفعه كذابه ل ع ن ا بالغزال ا م ر أ ة والملاب ضرب من الطيب والمقلد العنق يريد انه خدعها م ر ة بشيء صدق فيه و م ر ة بشيء كذب فيه يعني انه تكلم بما عنده انه يستميلها اليه به وتدعو الى اجابته انتهى ورجل كيذباني وكيذبان وكذبذب ومكذب قال ج ر ي ب ة بن ا ل أ ش ي م وبرافع والجهم أ س ل م إ ن ه م أ د ن ى إ ل ي من النساء و أ ق ر ب ف إ ذ ا سمعت ب أ ن ن ي قد بعتهم بوصال غ ا ن ي ة فقل كذبذب الشرح و ذ ب ي ب و ي و ى خرج ج ر ي ب ة ا بن ا ل أ ش ي م حتى أ ت ى ا ل أ ع ر ج ا بن شاس ا بن دثار بن فقعس فخطب إ ل ي ه ابنته ص ع ب ة فلما تخوفت أ ن يزوجها أ ت ت ج ر ي ب ة فعزت ا بظهره فقالت إ ن ك شيخ أ ب و غ ل م ة مضر بالنساء فقال والله لا تدخلين قريعه بيت المخدع أ ب د ا ثم ارتحل وذكر بنيه وميله إ ل ي ه م ل أ ن ه لا يبيعهم ب ا م ر أ ة يتزوجها و أ س ل م بدلا من الجهم والجهم الغليظ الوجه انتهى ويقال ولق يلق و ل ق ا وفيه و ل ق و و ل ق ة ورجل سفوك وتمسح وتمساح إذا كان كذابا كان ويقال ه و أكذب من ل ويلمع أيضا وهو السراب م ع وهو و أيضا ي للشيء إ ذ ا كان باطلا دهد الرين سعد القين وساعد القين والعظه الكذب وجمعها عضون وهو من العضيه قال الأخطل ت ن ز وكان الدجاج عليها ب ر ة ترجو ع ط ء سويد م بني ب غ ر الاخطل ك المكان النعل دارجة يهبطوا عفو أرض لا ترى أثر. الشرح العفو المكان الذي لم يطأ وكان إن عفو أرض ترى أثر يوطأ أ لم س أ ل بكر بن وائل حتى انتهى إ ل ى بني غبر فنزل بهم فلما أ ب ط أ و ا عليه بما س أ ل قال هذا الشعر وسويد سيدهم وصفهم ب ا ل ق ل ة و ا ل ن ز ا ر ة يقول لو ساروا في مكان سهل يؤثر فيه السير لم يؤثر فيه سيرهم انتهى انتهى باب الكذب الباب الثالث والاربعون باب رفعك الصوت ب ا ل و ق ي ع ة في الرجل والشتم له ج تهجيلا ل ت ونددت به تنديدا وسمعت به تسميعا به به به كل هذا إ ذ ا أ س م ع ت ه القبيح وشتمته وتسول القوم علي تسولا وتبكلوا علي تبكلا و غ ر ن د و وغلند ا غرنداء و غ ل ن س و ا غ ل ن س ا ء و غ ل ن ت و ا بالتاء أ ي ض ا كل هذا إ ذ ا علوه بالشتم والقهر والضرب وهو يعنظي ويغنظي معا ويحنظي به و ي خ ن ظ ي معا أ ي يندد ورجل خنظيان إ ذ ا كان فاحشا قال ا ل ر ا ج ز قامت تخنظي بك بين الحيين ش ن ظ ي ر ة ا ل أ خ ل ا ق جهراء العين ا ل ش ر ح يريد أ ن ه ا قامت تتكلم بالفحش و ا ل ش ن ظ ي ر ة ا ل س ي ئ ة ا ل أ خ ل ا ق والجهراء التي تبصر في الشمس انتهى وقال جندل الطهوي حتى إ ذ ا أ ج ر س كل طائر قامت ت غ ن ض ي بك سمع الحاضر ي ترمي البذاء بجنان واقر ي و ش د ة الصوت بوجه حازر ي اجرس ل ش ر أ الطائر إ ذ ا سمعت صوت جرسه أ ي صوت طيرانه والخطاب ا لمؤنث يخاطب ا م ر أ ت ه يقول لها قد خشيت أ ن أ م و ت من قبل أ ن أ ت ز و ج عليك ا م ر أ ة ش ر ي ر ة تخاصمك وتؤذيك وتقوم بين الناس تشتمك والحاضر ج م ا ع ة الناس الحضور والمعنى أ ن ه ا تباكر شتم ضرتها و ا ل ب د ا ء الفحش والكلام القبيح والجنان القلب يقال هو جريء الجنان إ ذ ا كان مقداما شجاعا أ ر ا د أ ن ه ا تشاتم بقلب قوي والواقر الساكن الثابت الذي ليس بنفور والوجه الحازر الكريه المنظر والحازر في ا ل أ ص ل اللبن الحامض يريد أ ن ه ا إ ذ ا صيح في وجهها قطبت وجمعت وجهها انتهى ويقال هو ينعى عليه ذنوبه أ ي يذكره بها وقهلت الرجل أ ق ه ل ه قهلا إ ذ ا أ ث ن ي ت عليه ثناء قبيحا ويقال لصاه يلصيه لصيا إ ذ ا قذفه قال العجاج إ ن ي م ر ؤ عن جارتي كفي وعن تبغي سرها غبي عف فلا لاص ولا منصي الشرح أ ر ا د عن أ ذ ى جارتي فحذف المضاف و أ ق ا م المضاف إ ل ي ه مقامه وكفي بمعنى مكفي يريد أ ن نفسه لا تتبعها والسر النكاح والغبي الذي ليس يفطن يريد, يريد أ ن ه لا ي ت ف ط ل للريب بل ي ت غ ا ب عنها وزعم أ ن ه لا يقذف الناس ولا يقذفونه ا ن ت ى ويقال قفاه ب أ م ر عظيم يقفوه إ ذ ا قذفه قفوا وشتمه شتما و م ش ت م ة و أ ق ذ ع له إ ذ ا أ س م ع ه كلاما قبيحا و أ ق ذ ع ت ه إ ق ذ ا ع ا وشبخته بذلك ا ل أ م ر تشبيخا وطاخه فلان بقبيح إ ذ ا لطخه به ورماه به يطيخه طيخا وطيخه يطيخه تطيخا وقد بقع بقبيح وفحش عليه يفحش فحشا وهو فاحش إ ذ ا كان يسيء الكلام و أ ف ح ش إ ف ح ا ش ا اجود و أ ه ج ر يهجر إ ه ج ا ر ا إ ذ ا قال القبيح وقال الرجل هجرا وبجرا إ ذ ا قال قبيحا وبدا الرجل ي ب ذ ؤ بذاء وهو بذيء ويروى عن النبي صلى الله عليه أ ن ه قال البذاء لؤم ومطخ عرضه ينطخه مطخا اذا دنسه انتهى باب رفعك الصوت بالوقيعه في الرجل والشتم ل ة الباب الرابع و ا ل أ ر ب ع و ن باب الطعن على الرجل في نسبه وعيبه ولؤمه راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب ا ل ث ل ب والطعن ا ل ص ف ح ة العشرين هرط الرجل عرض أ خ ي ه يهرطه ويهرطه هرطا إ ذ ا طعن فيه ومرطه أ ي ض ا وهرسه أ ي ض ا وهرده ومزقه وما في حسب فلان ق ر ا م ة ولا وصم وهو العيب ويقال ذمت الرجل أ ذ ي م ه زيما وزاما إ ذ ا عبته ويقال في مثل لا تعدم الحسناء زاما أ ي قلما تعدم أ ن يكون فيها شيء تعاب به و ز أ م ت ه بالهمز ا ز أ م ه ز أ م ا و ز أ ن ت ه و ز أ ب ت ه زانا وزابا وهو والذأب الزأن قال ا ل ق ي ص بن ا ل خ ط ي م ا ل أ ن ص ا ر ي رددنا ا ل ك ت ي ب ة م ف ل و ل ة بها أ ث ن ه ا وبها ذ ا ن ه ا الشرح وقال كناز الجرمي بها أ ث ن ه ا وبها ذابها ا ل م ف ل و ل ة ا ل م ه ز و م ة و ا ل أ ف ن الفساد يريد أ ن ه م ردوا ك ت ي ب ة أ ع د ا ئ ه م م ه ز و م ة وهذه ا ل ق ص ي د ة نونيه ة أ و ل اجد أ ب ع م ر ة غنيانها وقال في قصيدته ا ل ب ا ئ ي ة بها أ ف ن ه ا وبها ذابها ومعنى البيتين واحد انتهى وجاء م م ت ا ل ر ل م وَهُوَ مَذْمُومٌ وَذَمِيمٌ وَسَلَبْتُهُ وَقَصَبْتُهُ وَجَدَبْتُهُ و أَسْلِبُهُ أَقَصِبُهُ أَجِدِبُهُ ثَلْبًا قَصْبًا جَدْبًا ا ج في الحديث جذب لنا عمر السمر بعد ع ث م ه أ ي عابه قال ذو الرمه إ ذ ا نازعتك القول ميت أ و بدى لها الوجه منها أ و نضى الدرع سالبه فيا لك من خد أ س ي ل ومنطق رخيم ومن وجه تعلل جاذبه الذرع ق م ي ص ه ا ونضى ا ل ذ ر ع ا ل أ س السهل الحسن ي الطويل ل ل ا و ر خ ي م ا ل ل ي الذي ليس في ص و ت ه شدة وتعلل طلب اهمدان ل ل ل ع ع في ي ب ف ل ي ق ر عليه ت ه ى و ق اني ل الكوميت ا م أ ه د إ ن لا أ ح ب أ ذ ا ت ك م ولا ج ذ ب ك م ما لم تعينوا على ج ذ ب ي الشرح يعاتب همدان ويقول لهم لا أ ح ب عيبكم ولا ا ل و ق ي ع ة فيكم مبتدئا و إ ن فعلت ذلك فعلت بعدما فعلتم أ ن ت م بي ما أ ك ر ه ه و ت ع ي ن من أ ر ا د انتقاصي وعيبي انتهى و أ ف ر ا ه يفريه إ س ر ا ء ا و أ ن ب ه يؤنبه ت أ ن ي ب ا إ ذ ا عنفه ورماه الله بهاجرات ومهجرات ومهجرات أ ي ض ا وسل عن خملات كذا فلان أ ي أ س ر ا ر ه ومخازيه وعجره وبجره أ ي همومه و أ ح ز ا ن ه انتهى باب الطعن على الرجل في نسبه وعيبه و ل ؤ ن ه الباب الخامس والاربعون باب ا ل ت ه م ة راجع في الالفاظ ا ل ك ت ا ب ي ة ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والخمسين و ا ل ص ف ح ة الستين بعد ا ل م ئ ة وباب الاتهام ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة والثمانين بعد المئتين اتهم الرجل يتهم وهو متهم اذا اتى بما يتهم عليه قال, قال الشاعر هما سقيان السم من عن غير بغضة على غير على في جرم أ ق ان و يقول ي ي ل الشرح مدهم ا ق س اكون ل س م من أن غير أ أ ب غ ض ه م ا ولا تقدم مني فعل يوجب م ك ا ف أ ت ي بما ص ن ع بي و إ ن م ا ف ع ل بي هذا ل أ ج ل إ ن س ا ن تقول علي وحكى عني ما لا أ ص ل له ويروى أ و أ ق ا و ي ل متهم ويقال اتهمته اتهاما و ت ه م ة ً وظننت فلانا اذا اتهمته وهي الظنه ّ للتهمه ورجل ظنين أ ي متهم قال الله عز وجل وما هو على الغيب بظنين أ ي متهم ويقال لا تجوز شهاده ظنين في ولاء واظننت به الناس اذا عرضته للتهمه قال الشاعر وما كل من يظنني أ ن ا معتب ولا كل ما يروى علي أ ق و ل التعليق يظنني يفتعلني من ا ل ظ ن يقول ما كل من يظن بي فعلا قبيحا ويرميني به أ ع ت ب ه أ ب ي ن أ ن الذي ظن بي كذب حتى يرضى عني ل أ ن ه ليس كل قائل يفكر في قبح كلامه ولا يبالى أ ك ا ن ساخطا أ م راضيا وما كل ما يحكى عني قد قلته ويروى نصب كل في البيت في الموضعين جميعا جائز وهو على مذهب بني تميم والرفع جائز عندهم و أ ه ل الحجاز يرفعون لا غير ل أ ن ه م يجعلون ما ع ا م ل ة مثل ليس انتهى و أ س ن ن ت ه بخير وبشر وهرته بكذا وكذا وهو يهار به أ ي يزن به وقال مالك بن نويره وذكر فرسا احسن القيام عليه جزاني دوائي ذو الخمار وصنعتي بما بات اطواء بني الاصغر ا وعللهم عنه ليغبق دونهم و ا ع ل م علم الحق اني مغاور ر أ ى انني لا بالقليل اهوره ولا انا عنه في المواساه ظ ا ه ر الشرح ذو الخمار فرس بن ن و ي ر ة ودواؤه ما كان يسقيه من اللبن وصنعته قيامه عليه وتعهده أراد جزاني ب س ق ي له اللبن وتعهدي وقوله بما بات اي ل أ ج ل مبيت ص ب ي ا ن جياعا و إ ي ث ا ر ي له عليهم وقوله أ ع ل ل ه م عنه أ ي أ ر ف ق بهم حتى يناموا ولا يشاهد اللبن الذي أ س ق ي ه و أ ع ل م أ ن ي أ ح ت ا ج إ ل ى ا ل غ ا ر ة على أ ع د ا ئ ي فلا بد لي لمن يريد ا ل إ غ ا ر ة من فرس ج وقوله ا جواد فأنا أفعل به ما سأحتاج د من لعلمي بأني فرس أفعل أفعل و إليه به ر أ ى أ ن ن ي لا بالقليل أ ه و ر ه أ ي علم أ ن ي لا أ ع ت ق د أ ن القليل يكفيه ولا أ ق ت ص ر به على ا ل ب ل غ ة بل اجتهد في احضار ما يكفيه وقوله ولا أ ن ا عنه في المواساه ظاهر أ ي لا اغفل, أغفل مواساته و إ ي ث ا ر ه على العيال ويقال ظهر فلان بكذا إ ذ ا غفل عنه واطرحه انتهى وقال ا ل آ خ ر قد علمت جلتها وخورها أ ن ي بشرب السوء لا أ ه و ر ه ا أشرح ا ل ج ل ة مسان ا ل إ ب ل وعظامها والخور غزارها وشرب السوء الماء القليل والماء الملح والكدر وقوله م ا أشبه ذلك و وقد علمت مجاز وإنما إلا أنه الماء أراد لا يسقيها إلا الماء العذب فكأنها لاعتيادها ذلك أن بمنزلة من قد علم من لإعتيادها المياه شربه علم قد ويقال ق و أهورها ل لا ه أ لا السوء أظن أن ن شرب ي ع ه انتهى ا و ي ق فلان يشكى بكذا وكذا أي يزن به ويتهم به قال ثابت بن حمران الجهني تقول لي بيضاء من أ ه ل ملل ذات وشاحين وخلق قد كمل ر ق ر ا ق ة العينين تشكى بالغزل قالت أ ر ا ك شاحبا قلت أ ج ل من يك جمانا يوكل بالعمل و ي ن س ل ا لذات الشباب والغزل、تعليق. ملل م وقال ض ع ر ي ب ة من مزاحم د يتردد في وجهها ماء الشباب والدمع الجاري وإنما يريد ي التي في الجاري يعلم السامع أنها كلمته وهي تبكي ن وإنما أن أنها انتهى ة والرقراقة وجهها وقال ماء الشباب الرقراق السامع كلمته م العقيلي خ ل ل ي هل ب ا د ن به الشيب ان بكى وقد كان ي س ك ى بالعزاء ملوم ا ل ش ر ح أ ر ا د هل باد به الشيب ملوم إ م بكى وخليلي منصوب ل أ ن ه منادى مضاف وباد رفع بالابتداء وملوم خبره وباد نعت والمنعوت محذوف وتقديره هل رجل باد حل به الشيب ملوم إ م بكى على شبابه وقد كان يظن أ ن عنده عزاء وصبرا عما فاته من اللهو والصباح ويقال ا ا ل ل ل ج م ة ت هي مبتدأ وخبر د أغنت عن ج و ب ا ش ر ابنته ن ت ه ويقال أ بكذا وكذا وهو م أ ب و ن وحكى اللحياني هو م أ ب و ن بخير وبشر ف إ ذ ا أ ف ر د فقيل هو م أ ب و ن لم يكن إ ل ا في الشر وفلان قرفتي اي تهمتي وقد قارف شيئا من ذلك ا ل أ م ر أي واقع ه و أ ق ر ف له أ ي داناه وخالط أ ه ل ه و إ ن لم يفعل و أ ر ا ب الرجل يريب إ ر ا ب ه إ ذ ا أ ت ى ما يستراب به فيه ويقال أ د ا ت تديء إ د ا ء ه وبعضهم أ د و ا ت تدوء ادواء أ ي اتهمته تذيء إ د ا ء ة وبعضهم أ د و ا ت تدوء ادواء اي أ اتهمت و أ ص ف ه من الداء وداء يداء من الداء ورحم مديئه و أ ث و ت به أ ث و ا و أ س ي ت به آ س ي واذاني و أ ذ ي ت أ ن ا منه وهي ا ل أ ذ ي ة وقد أ ش ب عليهم شرا و أ ب ر عليهم شرا و أ ب ل وفاجر أ ب ل ورماه بمنديات وطاخه بقبيح طيخا و ا ل ط ن ء ا ل ر ي ب ة وقد طنئ طناا انتهى باب التهم ة الكتابية الباب السادس والأربعون باب ما لا راجع الألفاظ بد منه في باب الاستغناء ا ل عن ش يقال ء الصفحة الثانية والاربعين بعد المئة الثانية ي بعد لا حم من ذلك ولا رم اي لا بد منهم وما لي من ذلك بد ومالي عنه وعي قال ابن احمر ت و ع د ن ا الا بد عن فرج راكس فرحن ولم يغضرن عن ذاك مغضرا ة ل ش ر ح الضمير في تواعدنا يعود إ ل ى نساء يقول تواعدنا الرحيل إ ل ى فرج راكس وهو موضع معروف ورحن ا من الرواح وهو سير العشي ولم يغضرن اي لم يعدلن عن ذلك الموضع ويجوز أ ن يقال مغضر بفتح الضاد يعني به المصفر وقوله لا وعي عن فرج راكس أ ي لا تماسك عنه انتهى وكذلك مالي عنه عندد ومعلندد أي مصرف ومالي عنه ح ن ت أ ل ومحتد ل ولا ملتد معنى ما منه هذا كله ما لي منه بد و م ا ل ك عنه م ن د و ح ة ولا مراغم ويقال لا حجر عنه قال الشاعر وهو س ب ر ة بن عمرو ا ل أ س د ي ألا ل ا ا بكر ن ع يرثي ب خ ي ي ب عمر بن عمرو بن مسعود وخالد بن نضله وكان ك س ر قتلهما وعنى بالسيد الصمد خالد بن نضله وقوله لا حجر عنه ولا جدد أي لا, منع أي لا منع حجه عن كذا إذا منع منعه عن حجه وقوله ف إ ن ت س أ ل و ن ي بالبيان يريد إ ن تسألوني أن أ ب ي ن من السيد الصمد ف إ ن ه أ ب و معقل وهو خالد بن نضله انتهى ويقال ما لي عنه ويقال ل محالة عنه ولا ا ح عنه ل ولا محتالة ولا حولة ولا احتيالة ولا محلة ة و ي مالي عنه معتنز ومنتفد أي منصرف ومالي عنه غ ن ي ة ولا غنيان ولا غ ن ولا مضطرب ولا متحول انتهى باب ما لا بد منه الباب السابع والاربعون باب النفي في الطعام ما ذقت أ ك ا ل ا ولا لماجا ولا تلمجت عندهم بشيء أ ي لم اكل شيئا وما ذقت لماقا ولا شماجا ولا ذواقا واللماق يصلح في ا ل أ ك ل والشرب قال ن ه ش ل بن حري كبرق ا لاح ل ة يعجب من ر آ ه ولا يشفي الحوائم من لماق الشرح ي ق وما ل الغانيات عهد و يعدن ا ويتكلمن به من الكلام الحسن كالبرق الذي يعجب من يطلب الغيث ليسقي دياره وليس في سحاب هذا البرق مطر شبه كلامهن الحسن الذي لا يقع به وفاء بالبرق الذي في السحاب الذي لا مطر فيه والحوائم العطاش انتهى ويقال ما عذوفا وما زلت عازفا وعاذبا اذا لم ياكل شيئا والعذوب الذي لا ي أ ك ل ولا يشرب قال ربيع بن زياد العبسي ما إ ن أ ر ى في قتله لذوي ا ل ح ج ة إ ل ا المطي ة تشد ب ا ل أ ك و ا ر ومجنبات ما يذقن عذوفا يقذفن بالمهرات ا و ا ل أ م ه ا ر الشرح يرثي مالك بن زهير أ خ ا قيس بن زهير وكانت فزاره قتلته في ش أ ن داحسه والغبراء و ا ل أ ك و ا ر الرحال والمطي جمع م ط ي ة وهي ا ل ر ا ح ل ة ومجنبات معطوف على المطي والمهرات جمع م ه ر ة ويجوز فيه فتح الهاء وطمها مثل ظ ل م ة وظلمات وظلمات و ا ل أ م ه ا ر جمع مهر ويقذفن يطرحن اولادهن من التعب و إ د ا م ة السير والمجنبات هي الخيل التي تجنب إ ل ى ا ل إ ب ل إ ذ ا ساروا الى الغزو والمجنبات أ ي ض ا هي التي في أ ر ج ل ه ا تقوس وهو مستحب في الخيل وقد رواه بعضهم ومحنبات بالحاء غير ا ل م ع ج م ة والتحنيب بالحاء في اليدين معنى للعقلاء أنه ينبغي البيت أ ن ي ل ز م ا ل غ ز و بعد قتل مالك حتى ي د ر ك ب س أ ر ه وهذا البيت من الكامل وعروضه متفاعل وقد وقع فاعلات فيه في م و ض ع متفاعل وكان الخليل يسمي هذا المقعد انتهى أبو يقال ما عندنا أكال أي ما يؤكل ولا عضاض أي ولا زيد يقال يؤكل يعض عندنا ما ما عضاض ما ولا مطاغ أ ي ما ي م ض ه ولا قضام أ ي ما يقضم ولا لماظ أ ي ما يتلمض به وما ذقت عنده لواكا ولا علوقا ولا علاقا ولا علوسا ولا لواقا وما لسنا عنده ل أ و س ا ولا علسنا علوسا ولا عدفنا عدوفا ولا تلمجنا بلماج ولموج ولمجه انتهى باب ا ل ن س ي في الطعام الباب الثامن والاربعون باب قولك ما بها احد راجع في الالفاظ ا ل ك ت ا ب ي ة الباب بمعنى لم اجد احدا ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة والستين بعد المائتين يقال دوي دعوي وطوري ما بها احد وما بها دوي وما بها دعوي وطوري ودبي وطهوي ولا لاعي قرو وما بالدار عريب وما بها دبيج وما بها طوي وطوي مهموس وغير مهموس ودوري ووابر ونافخ ض ر م ة وما بها صافر وديار وارم على فعل ا و أ ي ر م ي و أ ر م ي و أ ر ي م ورائم وما بها شفر و ت أ م و ر م ه م و ز ويقال أ ي ض ا في ا ل ر ك ي ة ما بها ت أ م و ر ة يعني الماء وهو قياس على ا ل أ و ل وما بها عين وديار وداري وكراب وما بها أ ن ي س وطارق قوله ما بها عين يروى بالسكون ا ل ي ا ء وعين بفتحها و أ ن ش د أ ب و عمر إ ذ ا راني خاليا أ و ذا ع ي ا يعرفني أ ط ر ق إ ط ر ا ق الطحن وحكى الفراء عن بني أ س د هل ر أ ي ت عينا في معنى أ ح د وقال الظرف عندهم في العقل واللسان لا في الجمال وقد يكون ظريفا وفي الوجه ر د ة لا تقبل انتهى باب قولك ما بها احد الباب التاسع والاربعون باب هذر الدم راجع الالفاظ الكتابية الصفحة الحادية والستين يقال هدر دمه يهدر ويهدر هدرا وهو هادر ويقول قوم دمه هدر أ ب و العباس هدر يهدر ويهدر والهدر ساكن م ص ط ر والهدر بالتحريك الاسم ودمه جبار قال ت أ ب ف شرا وشعب كشق الثوب شكس طريقه مجامع الشرح الشعب الطريق في الجبل والشكس والشكس الذي يصعب الذهاب فيه والصوحان حائطا الوادي و أ ر ا د جانبي الشعب ويروى الضوجيه والضوج بالضاد ا ل م ع ج م ة والجيم منعطف الوادي ويروى ا ا ما ل ن نطفة ط ف جمع وهو ج ت م من ماء م ع ا ل ط في م ض ع والمخاصر الباردة والخصر و و الباردة البرد ر ي مجامع بالرفع ورفعه بالابتداء والذي بعده خبره ولو روي بالنصب لكان وجها يجعله ظرفا ويكون نطاف مبتدا والظرف خبره وزعم أ ب و عمر أ ن الشاعر أ ر ا د بالشعب فما ا م ر أ ة وقد رد عليه والشعر يدل على خلاف قوله والضمير المجرور بالباء يعود إ ل ى الشعب والنجاء جمع نجو وهو السحاب الذي قد هراق ماءه أ ر ا د به من ماء النجاء التي كان فيها ماء فهراقته والبيض يعني به غدرانا او مداهن أو ن ف او أ نقارا وهذه كلها المواضع التي تمسك الماء أ ق ر ه ا تركها و أ ر ا د بالجبار السيل والقراقر ا ل أ ص و ا ت أ ر ا د أ ن السيل عظيم قد قلع الصخر من مواضعه و أ ن ت تسمع أ ص و ا ت ه والصم ا ل ص ل ب ة تبطنته سلكت بطنه بغير دليل وبغير سؤال عنه يصف ج ر أ ت ه وشجاعته وجبار كل ما أ ف س د و أ ه ل ك فهو جبار وجاء في الحديث المعدن جبار والعجماء جبار انتهى ويقال قد اطلف دمه يطلف اطلافا وذهب دمه طلفا وطليفا قال ا ل ا ف و ة ح ت م الدهر علينا انه طلف ما نال منا وجبار وله في كل يوم ع د و ة ليس عنها ل م ر ئ طار مطار الشرح يقول الذي ينال الدهر منا من المصائب في أ ن ف س ن ا و أ ه ل ن ا و أ و ل ا د ن ا و أ م و ا ل ن ا يذهب هدرا ولا يمكننا أ ن ندفع ما ينزل بنا منه وقوله وله في كل يوم ع د و ة أ ن ي ع د علينا بالبلاء والمكاره وليس ل أ ح د مفر م ن انتهى ويقال ذهب دمه فرغا وفرغا ودلها وبطلا فرغا ذهب دمه كل هذا إ ذ ا ذهب هدرا ودماؤهم هدم بينهم وهدم أ ي هدر قال ط ل ي ح ة ف إ ن تك ا ذ و ا د أ ص ب ن ونسوه فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال ع ش ي ة غادرت ابن أ ق ر م ث ا و ي ا و ع ك ا ش ة الغنمي ة عند مجال ي الشرح حبال طليحة ابن أخي وكان ا ب ن أ أ اصحاب وعكاشة أحد بني غنم بن دودان وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا حبالا ابن أ خ ي ط ل ي ح ة فقتل ط ل ي ح ة ا بن أ ق ر م و ع ك ا ش ة بن ا ب أ خ ي ه والازواج جمع ذود وهي الثلاث من ا ل إ ب ل فما زاد إ ل ى ا ل ع ش ر ة والمجال مجال ا ل خ يقال ر عند ا ل ت والثاوي وغادرت تركت يقول إن أصبتم سبيا وإبلا بها ولم المقيم سبيا بها نسوها فما حبال ا يؤخذ أصبتم فذهبتم منكم ذهبتم تركت إن بذن طل ة انتهى يقال طل دمه يطل وطله الله ولا يقال عبيدة طل دمه أبو عبيدة يقال طل دمه يطل بالكسر وسمعت أ ب ا عمرو الشيباني يقول طل دمه يطل ل غ ة ويقال ذهب دمه خضرا مضرا وخضرا مضرا وذهب بطرا وفاح دمه يفيح إ ذ ا هريق و أ ن ا أ ف ح ت ه إ ف ا ح ة قال أ ب و حرب ا ل أ ع ل م من بني عقيل جاهلي نحن الذين صبحوا صباحا يوم النخيل غ ا ر ة م ل ح ا ح ة نحن قتلنا الملك الجحجاح ة ولم ندع لسارح م ر ا ح ة إ ل ا ديارا ودما مفاحه الشرع النخيل موضع معروف والملحاح التي أ ل ح ت على الذين أ غ ي ر عليهم ف أ ه ل ك ت ه م والجحجاح العظيم السؤدد والمراح الموضع الذي ي أ و ي إ ل ي ه النعم أ ر ا د لم ندع له نعما تحتاج إ ل ى المراح و غ ا ر ة منصوب ب إ ض م ا ر فعل تقديره أ غ ر ن ا يوم ا ن خ ي ل غ ا ر ة والسارح الذي يسرح نعمه إ ل ى المرعى انتهى ويقال قتيل حلام أ ي فرغ باطل قال مهلهل كل قتيل في ك ل ي ب حلام حتى ينال القتل آ ل همام ا ل ر ح آل همام ا آل بن م ر ة ا بن ذ ه ل ا بن شيبان وهو كليب بن ربيعه ا ل ت غ ل ب ي وكان جساس ا بن م ر ة ق ت ل كليبا فوقعت الحرب بين بكر وتغلب أ ر ب ع ي ن س ن ة على ما ذكر الرواه وقتل من الحيين قتلا كثيرا يقول مهلهل أ خ و كليب كل من قتلت من بكر بن وائل ب أ خ ي كليب فقتله ب م ن ز ل ة ذبح جدي وليس في دم جدي وفاء بدم إ ن س ا ن ولا يزال هذا دابي حتى يفنى آ ل همام والقلام الجديو وكذلك الحلان انتهى انتهى وكذلك باب هذر الدم الباب ا ل م خ س و نعوت باب ن مشى الناس واختلافها راجع الاسراع الالفاظ الكتابية باب العدو وباب الاسراع والتباطئ والاعجال من الصفحة الثانية والثمانين الى الخامسة والثمانين وفي اللغة وفي فقه من تقسيم ا ل م من ش ي وترتيبه وضروبه ا ل ص ف ح ة ا ل ل ل ث ث ث ا ا ا ة و م ن ي ن بعد ا ل من ئ ة الخامسة إلى ل ا ا م و ث ي ن بعد المشي ئ ة الأصمعي الذألان ا ل من م الخفيف ومنه سمي الذئب ذ ز ا ل ة يقال ذ أ ل ت ا ز أ ل و ا ل د أ ل ا ن ا م ش ي الذي ك أ ن ه يبغي في مشيته من النشاط يقال منه د أ ل ت أ د أ ل و ا ل ن أ ل ا ن مشي الذي ك أ ن ه ينهض ب ر أ س ه إ ذ ا مشى ك أ ن ه ي ح ر ق ه إ ل ى فوق مثل الذي يعدو او عليه حمل ينهض به قال ساعده بن جؤيه وذكر الضبع وغودر ثاويا وتأوبته مذرعة أميم لها فليل لها لها خفان ووصف ا ل د غودر يعود شهبرة الشرح ضمير نأول الإنسان و و إلى في قبل هذا البيت حال ا ل إ ن س ا ن وما يصير إ ل ي ه من الفناء و أ ن المال والولد لا ينفعانه إ ذ ا نزل به الموت وحمل إ ل ى قبره وغودر ترك و ا ل ث ا و ي المقيم و ا ل م ت أ و ب الذي ي ج ي ء ك مع الليل إ ذ ا دخل و ا ل م ز ر ع ة الضبع يعني أ ن في ذراعها توقيفا والتوقيف ش ع ر ة م س ت د ي ر ة في ذراعها يخالف لونها لونها والوقف السوار والخلخال و أ م ي م ة ترخيم أ م ي م ة أ ر ا د يا أ م ي م ة وجعل ا ل ل ل ث ي م ف ي لها ة و ل الشعر كما يقال ق ة من كما ي س ب خفين ة وللقطعة من الوبر على طريق ا ل ا س ت ع ا ر ة كما قال الحطيئة وقلص عن برد الشراب مشافره ولا يقال ل ل إ ن س ا ن مشافر ولكنه ا س ت ع ا ر والعود الجمل المسن يريد أ ن ر أ س ه ا كبير ك أ ن ه ر أ س جمل عود و ا ل ش ه ب ر ة ا ل م س ن ة ويقال ل ل ع د و ز اذا اسنت ش ه ب ر ة و ش ه ر ب ة انتهى ويقال هسهس هس ليلته حتى أ ص ب ح إ ذ ا مشى خلف ا ل إ ب ل قال علقه ا ل ت ي م ي إ ن هسهست ليل ة التمام هسهسا أ و غلسته في الغدو غلسا ليل ش ر ح ل ة التمام هو الليل الطويل الذي يجاوز اثنتي عشره ة ساعة يقول إن مشت ذ هذا ه أوله آخره خلفها الإبل اتمام الرجل لا ليلة إلى إلى يصلح ي من مشى أن ساعه أ م و ل ي في في ويقال غ ل الهاء إلى ليل س ت ترجع ه قسقس ليلته وقرب قسقاس إ ذ ا كان شديدا وجاء يتبربس اي يمشي مشيا خفيفا فارغا قال دكين حتى إ ذ ا جاب الظلام ا ل ت ر م س و أ ع ق ب الليل النهار ا ل أ ن ف س صبحه طمل لحام أ ط ل س فنازقته سلق تبربس تعطفه طورا وطورا تنهس وهو يكر وسطها ويدعس التعليق الطرمس الظلام المتراكب و أ ع ق ب الليل النهار جاء بعده و ا ل أ ن ف س ا ل أ ف ض ل يعني أ ن النهار أ ف ض ل من الليل صبحه يريد صبح الثور ة الوحشي ة صاحب الكلاب و ا ل ط م ل الخبيث المحتال و أ ض ا ف ه إ ل ى اللحام ل أ ن ه يسعى في اكتساب اللحم و أ ط ل س أ غ ب ر اللون وسخ الثياب ونازقته عدت وراء الثور يعني الكلاب وعدا ل ث و ر من فرقها وسلق كلاب خبيثه والسلقه ا ل ز ئ ب ه تعطفه تحمله على أ ن يعطف عليها ويطعنها وتاره تلحقه فتنهسه ويدعس يطعنها والذي ذكره يعقوب فصبحته سلق تبربس تهتك خل الحلق الملسلس أي تأكل الإنسان أي وربما ت وتجعل ف فيه ق حلق والسلق السلقة واحدتها العظام خلل الذئاب و أ ن ش د هذا ب ا ل إ س ك ا ن ك ر ا ه ة ا ل إ ق و ا ء ومعنى الذي ذكره يعقوب غير الذي ذكره أ ب و محمد انتهى ويقال جاء يتقهوس إ ذ ا جاء منحنيا يضطرب وجاء فلان يتكدس وهي م ش ي ة من مشى الغلاظ القصار و أ ن ش د لعبيد بن ا ل أ ب ر ف أ ل ا أ ي ه ا الملك المرسل الفوافي وذو ا ل أ م ر و ا ل ن ا ئ ر ة هل لك فينا وما عندنا وهل لك في ا ل أ د م ا ل و ا ف ر ة وخيل تكدس بالدارعين مشي الوعول على ا ل ظ ا ه ر ة التعليق يخاطب بذلك ا م ر أ ة القيس بن حجر يقول هل لك في غزونا وطلبنا لسبب قتلنا ل أ ب ي ك يقول ذلك على طريق التهكم والاستهزاء و ا ل ن ا ئ ر ة الشر و ا ل أ د م من ا ل إ ب ل البيض و إ ن م ا اضطرا فحرك الدال ومثله قول طرفا جردوا منها ورادا و ش ق ر و ا ل و ا ف ر ة السمان العظام وقال ا ا الأرض شبه مشي الخيل وعليها فرسانها بمشي الوعول على الأرض المرتفعة ل على ظ ه شبه انتهى ر مرتفعة ة من مشي بمشي و المتلمس هلم اليه إ قد أ ب ي س ت زروعه وعادت عليه المنجنون تكدس التعليق ا ل إ ب ا ث ة ا ل إ ث ا ر ة والمنجنون الدولاب ويقال ت عمرت وكربت ك مكانا كان د دوره قد خرب ثم عمرت مزارعه وكربت أرضه وأراد قد س ه مزارعه أرضه مملوئا وصف خرب ماءا ثم ث أ ر زروعه وطرح ت مواضع و الحب فيه س ي ت ب د و ويقال ا انتهى ل ي ب جاء فلان يترعس إ ذ ا جاء يرجف ويضطرب قال ابن العجاج يعدل أ ن ض ا د القفاف الرده عنها و أ ث ب ا ج الرمال ا ل و ر ه قفقاف الح ا راعسات القمه التعليق والوره جمع ورهاء والورهاء الحمقاء و أ ر ا د الرمال التي تتهافت ولا تتماسك و ا ل أ س ب ا ج ا ل أ و س ا ط والقثقاف الاضطراب والالحي جمع لحي وهو العظم من أ ص ل ا ل أ ذ ن إ ل ى ا ل ز ق ن وفيه منبت ا ل أ س ن ا ن وقثقاف رفع فاعل و ا ل ق ف ق ف ة أ ن ترتعد فتسمع صوت أ س ن ا ن ه ا والقمه من قولهم قمه في ا ل أ ر ض إ ذ ا أ ب ع د ويقال خرج فلان يتقمه في ا ل أ ر ض ك أ ن ه يذهب بغير هدى انتهى ويقال جاء فلان يتكتل تكتلا إ ذ ا جاء يمشي مشي الغلاظ القصار وجاء فلان يحيك ك أ ن بين رجليه شيئا يفرج بينهما إ ذ ا مشى و ا ل م ر أ ة ح ي ا ك ة وهذه المشيه في النساء مدح وفي الرجال ذم ل أ ن ا ل م ر أ ة تمشي هذه المشيه من عظم فخذيها والرجل يمشي هذه المشيه اذا كان أ ف ح ج والتخاجؤ أ يورم ويخرج مؤخره إ ل ى وراء إ ذ ا مشى قال حسان بن ثابت ذروا التخاجؤ وامشوا م ش ي ة س ج ح ة إ ن الرجال ذ و عصب وتذكير التعليق ي ه ج والسجح بني ح ا ا ر ث بن كعب و ل ا ل م ش ي ة ا ل س ه ل ة ا ل م س ت ق ي م ة أ ي دعو عنكم التكسر في المشي و أ ن تفعلوا فيه فعل النساء ف إ ن الرجال لا يليق بهم هذا ومن ش أ ن الرجال أ ن يكونوا ذوي عصب وهو ش د ة الخلق والتذكير ما ينبغي أ ن يكون عليه ا ل ذ ك ر ا ن انتهى ويقال جاء يتوكوك إذا جاء كأنه وأنه لوكواك يتدحرج يمشي المشية جاء إذا جاء الرجال إذا كان كأنه هذه من وجاء يتوهز أ ي يشد ا ل و ط أ ويمشي م ش ي ة الغلاظ ف إ ذ ا كان كذلك سمي وهزا قال ر ؤ ب ة أ ب ن ا ء كل سلب ووهز د ل ا م ز يربي على الدلمز التعليق السلب الطويل والدلامز والدلمز الغليظ الشديد وقيل المنكر ويربي المنكر يشرف الجل انتهى ويقال مرة يتزحلم إذا مر يتزحلم إ ذ ا مر ك أ ن ه يتزحرج قال رؤبه من خر في قمقامنا تقمقما ك أ ن ه في ه و ة تزحلما ل ل القمقام العدد الكثير والهوة ت وتقمقما تقضض وتجمع ع ي ق سقط وخر والهوه موضع منهبط في ا ل أ ر ض ك ا ل ح ف ر ة يقول من وقع في جمع بني تميم من الناس لم يبن فيهم واجتمع من رهبتهم انتهى وقال أ ي ض ا له نواح وله أ س ت م وقمقمان عدد قمقم التعليق وصف وقال جيشا بالكثرة و يسلم الشيء معظمه يريد الأطراف معظمه منتشر أنه كثير منتشر الأطراف وله معظم وهو قلبه انتهى. ويقال ل قلبه ه وهو انتهى معظم و مر ة يحزم حزما إ ذ ا مر ة يجذف بيده ويقارب ا ل خ ط و ة وقال عمر لبعض المؤذنين إ ذ ا أ ذ ن ت فترسل و إ ذ ا أ ق م ت فاحزم ويقال للحمام مر ة يحزم ويقال ل ل أ ر ن ب ي ح ز م ة ل ز م ة تسبق الجمع ب ا ل أ ك م ة قوله لزم ة أ ي ت ل ز م ا ل ع د و ولا ت ف ا ر ق و ويقال أ ل ز م بذلك ا ل أ م ر أ ي أ ل ز م ه وانشد للعجاج يقتصر ا ل أ ق ر ا ن بالتقمم قصر عزيز ب ا ل أ ك ا ل ملزم التعليق يمدح بذلك مضر ويفتخر بهم وفي يقتسر ضمير والقسر القهر و ا ل أ خ ذ بالعنف والتقمم الضرب في قمم الرؤوس وفي أ ع ا ل ي ه ا والعزيز الملك و ا ل أ ك ا ل في هذا الموضع ا ل غ ن ي م ة أ ي قد أ غ ر ي ب أ ن يغنم من أ ع د ا ئ ه و ا ل أ ك ا ل ما يؤكل انتهى ويقال مرة يحتك حتكاً مرة إ ذ المسروده مر يسرع ويقارب ا خ ط و ة زغبة كأنه بن يتفحج قال غالب ة زغفا كأن ق ي ر الدرع عيون ا ب ل الحواتك التعليق ل مستصعدات م س ا و د د ة ا ل ر ا ل م ن س و ج ة والزغف الدرع أ ي ض ا والقتير رؤوس مسامير الدروع ويقال ا صغار الجراد والمستصعدات ل د ب نهضت تسب ت و ف ز شبه رؤوس س م م ي ر ا د الدبى ر للقصير و بعيون ويقال ع مر ن انتهى الدواب ويقال حوتكي م يزك زكيكا والزكيك س ر ع ة المشي و م ق ا ر ب ة الخطو قال, قال عمر بن لجا لا أ ب ت غ ي منها عساس الملغم أ ص ا ب ه من سفن ملكم ف ك ا بليتيه إ ذ ا لم ي ر ت م فهو يزك دائم التزغم مثل زكيك الناهض المحمم التعليق العساس ت ل ل ي ق ا ع اللبن الذي يطلبه الفصيل من ضرع أ م ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يوضعها يقال عس يعس واعتس يعتس إ ذ ا طلب والملغم الفم وما حوله و ا ل ث ف ن جمع ث ف ن ه وهو أ ر ب ع في قوائمها وملكم غليظ الجلد صلب و ا ل س ك الضرب والليتان صفحتا ل ع ن ق و ا ل ر ت م أ ن يدق ث م ه حتى يخرج منه الدم والتزغم التغضب ويقال ا ا الفرخ والمحمم ا ل ل ن ه ض ذ د ت د يريد أ نبات رشه ن بثفيناتها ا فصيلها إذا جاء ليرضعها وهو مغضب لضربها مثل زكيك الفرخ إذا ابتدأ المشي ق فيزق ويقال ة تضرب مغضب في زكيك مثل وهو حمم ريشه وشعره حين ينبت انتهى ويقال مر ة يمشي ا ل ج ي ا ة ومر ه ناحيته و أن يجيض في يتصرف ن البغي و م يمشي الدفقا و ل د ف ق ومر ه و الخطو أن يباعد بين يتوزف إ ذ ا مر يهتز وهو م ش ي ة القصار ومر يتغيف إ ذ ا مر يضطرب وهي م ش ي ة الطوال وما مر يتبوع ويتنوع إ ذ ا كان يذهب في هذا الشق م ر ة وفي هذا م ر ة قال ذو الرم ة ترى كل مغلوب يميد ك أ ن ه بحبلين في م ش ط و ن ة يتنوع التعليق كل مغلوب كل رجل قد غلبه النعاس يميد والميد نحو الميل والذهاب يمينا وشمالا كل مغلوب كل رجل غلبه يميد نحو قد و ا ل م ش ت و ن ة البئر ا ل م ع و ج ة الجراب لا تخرج دلوها إ ل ا بحبلين في أ ي د ي ساقيين و إ ن م ا قيل لها م ش ت و ن ة ل أ ن ه ا ذات شطنين والشطن الحبل ويتنوع يترجح يقال ناع ينوع ويروى يتبوع ادها ويقال مر يتبوع اذا مر يباعد باعه ويملا بين خطوه ومر يدرم درم الارنب اذا قارب الخطوه وكذلك الدرمان ويقال اذا مر وله حفيف ومر سريع مر وله ازيب واذا مر ينزو قيل مر يكر وكرا ومر يتبهنس اذا مر يختال قال ابو زبيد اذا تبهنس يمشي خلته وعثا وعى السواعد منه بعد تكسيره يصف ق ي اسدا ويمشي موضع الحال والوعث الذي يمشي في الوعث وهو رمل تسوخ به الاقدام تقديره إ ذ ا تبهنس ماشيا حسلته يمشي في وعث ل أ ن الذي يمشي في الوعث يميل يمينا وشمالا ل ش د ة المشي ف ك أ ن ه متبخر ويقال وعى العظم إذا جبر بعد كسر ويقال ان ل ويقال ع بعد ظ م إذا إ جبر كسر العظم إ ذ ا جبر بعد كسر كان أ ش د له يصف ا ل أ س د و ش د ة خلقه انتهى ويقال مر ة يتبجس أن أي يختال أ ي ض ا قال عمر بن لجا قال أ ب و محمد ووجدته في شعر عمرو بن خصاف الهجيمي م س ت أ ز ي ا ت فوق كركراتها تمشي إ ل ى رواء عاطناتها تبجس العانس في ريطاتها ب ا ل أ ج ر ع السهل إ ل ى جاراتها التعليق ا ل م س ت أ ز ي المتقبض أ ر ا د أ ن ه ا لا ترسل أ ن ف س ه ا على ا ل أ ر ض في النزول و إ ن م ا تمس ا ل أ ر ض منها إ ذ ا بركت الكركره السفنات وذلك يدل على نشاطها وقوتها لأنها إذا كلت إذا واسترخت أرسلت الأرض نفسها على الأرض والرواء جمع ريان وريى والعانس التي في بيت أ ب و ي ه ا لم تزوج والعاطنات التي قد رويت من الماء ثم بركت في موضع يقرب من الماء فذلك الموضع هو العطن والريطات جمع ر ي ط ة وهي ا ل م ل ا ء ة التي ليست لفقين يريد أ ن ه ا تمشي مشي العانس إ ذ ا تبخترت و ل أ ن العانس قد زادت على البلوغ فمشيها أ ث ق ل من مشي التي حين بلغت ل أ ن هذه أ خ ف مشيه انتهى ويقال مرة فلان يهوذل إذا أسرع المشي وفلان يهوزل ببوله إ ذ ا كان ينزيه يرمي به رميا قال ش ق ص ة الفزاري في رجل اتخم من أ ك ل ة أ ك ل ه ا فقلت من لي فجس انل وجسم عن ز ب ر ة منه وعن ر أ س متم لو لم يهوزل طرفاه لنجم من صدره مثل ق ف الكبش ا ل أ ج م الجساله التنفس والتعظم يقال ج س أ ل ه الطير إ ذ ا نفش ريشه و ا ل ج ا س م المنتصب في جلوسه و ا ل ز ب ر ة أ ع ل ى الظهر و ا ل أ ج م الذي لا قرن له يقول لولا أ ن ه تغوط وبال لخرج من صدره القيء ك ه ي ئ ة قفا الكبش م خ ل مر س قال الحسن البصري ما تشاء أ ن تلقى أ ح د ه م أ ب ي ض بضا ينفض مزرويه في الباطل ملخا يقولها أ ن ا ذا فاعرفوني قد عرفناك مقتك الله ومقتك الصالحون وقال الصعق الملق إذا تتلاهن صلصال الصعق معتزم التجليخ ملاخ الملق التعليق رؤبه معتزم تتلاهن تتبعهن يعني الحمار يتبع الاثن والصلصال المصوت والصعق ش د ة صوته والمعتزم من العزم يعني الحمار والتجليخ المضي والملق المضي والذهاب يقال ملق يومه أ ج م ع ي م ل ق ملقا ويقال إ ن ه حرك اللام من الملق ض ر و ر ة وملاخ الملق يعني الحمار واثنه وضربه بحوافره على ا ل أ ر ض يقول ليس بثقيل الوقع على ا ل أ ر ض وكل استلال ملخ يقال ملخ كتف ا ل ض ب ي إ ذ ا انتزعها انتهى قال العجاج يطلبن ا شاو هارب شحاطي غمر الجراء إ ن سطونا ساطي ا ل يطلب ل ت ع يطلبن ق ي يعني كلاب الصيد وهارب ا ل الثور يهرب من الكلاب وشحاط بعيد وشاوه ط ل ب والجراء المجارات وقوله إ ن س ط و ن يعني الكلاب أ ي إ ذ ا جدت الكلاب في العدو في طلبه جد هو في الهرب منها انتهى ويقال مر له حصاص أ ي عدو شديد قال حبيب بن اليمان يا رب شيخ من بني ملاص عجرد كالذئب ذي الحصاص يرضع تحت القمر الوباص وقالوا ابا ذرة الملاصي وبن ذرة ملاص بطن من بني صاهلة, وبن صاهلة من بني وبن بطن من صاهلة هزيل وقالوا في تفسير انه الاطلس شبهه بالذئب ويقال ا م ر أ ة عجرده اي ج ر ي ئ ة ويقال العجرد المتجرد في ا ل أ م ر الذاهب فيه و أ ر ا د بقوله يرضع تحت القمر يعني أ ن ه يرضع بالليل من ا ل ن ا ق ة والشاتم ن ل ل ؤ م ه ويقال ل ا ح ل ل ب مر يالب ص وهو ر ويروى يرصع ي ق ب ا ل ص ا انتهى ويقال د غير ي مر معجمة ل ب ألبا شديدا أ ي يعدو ومر يمتل امتلالا إ ذ ا أ س ر ع وجاء يعدو أ ن ف الشد بالفتح أ ي أ ش د ه مجتهدا ومر يذرو ذرو سريعا إ ذ ا مر مرا سريعا ومحص في عدوه إ ذ ا أ س ر ع قال, قال راجز من ربيعه الجوع وما أ ر ى بالسهب غير الذئب و أ ع ن ز ا كنويات ا ل ق ص ب يسجعن في خب وصيل خب وهن يمحصن امتحاص الاضب التعليق ويروى ينفرن بالقاع نفير ا ل أ ر ض والسهب الفضاء من ا ل أ ر ض والسجع صوت يردد على ط ر ي ق ة و ا ح د ة وخب بطن ووصيل متصل به انتهى ويقال مر ة يفحص ويمحص ويكحص وذاك إ ذ ا ج ت ه د وكاد ينشق جلده من ش د ة عدوه ويقال ل ل م ر أ ة إ ذ ا مشت مشي القصار هي تجدف وقد جدف الطائر وذاك إ ذ ا لم يكن جناحه وافرا فهو يدارك الضرب و إ ن ه لمجذوف اليد والقميص إ ذ ا كان قصيرا ومر يدحص إ ذ ا مر مرا سريعا ويقال ل ل ش ا ة إ ذ ا ذبحت فضربت برجلها هي تدحص ويقال دحص ودحص جميعا و ا ل إ ح ص ا ف أ ن يعدو الرجل عدوا فيه تقارب أ خ ذ من المحصف وهو الثوب الجيد النسج و ا ل إ ح ص ا ب أ ن يثير الحصى في عدوه و ا ل ك ر د ح ة و ا ل ك م ت ر ة كلتاهما من عدو القصير المتقارب الخطى المجتهد في عدوه قال أ ب و حبيب الشيباني جاءت م ك م ت ر ة تسعى ب ب ه ك ن ة صفراء ر ا ق ن ة كالشمس عطبول ي التعليق البهكنة الحسنة الخلقة وصفراء قد اصرف جلدها من ك ث ر ة الطيب و ر ا ق ن ة م خ ت ض ب ة بالحناء أ و بالزعفران والعطبول ا ل ط و ي ل ة العنق و ر ق ن ة ا ل م ر أ ة اختضبت و أ ر ق ن ت ه ا أ ن ا وفي جاءت ضمير من ا م ر أ ة تقدم ذكرها يريد أ ن ه ا تسعى بنفسها وهي ب ه ك ن ة ونحو هذا قول العرب لئن لقيت فلانا لتلقين به ا ل أ س د ومعناه لتلقين بلقائك له ا ل أ س د وتقديره في البيت تسعى بسعي ب ه ك ن ة انتهى قال والترهوك الذي كانه يموج في مشيته وقد ترهوك والاون الرويد في المشي والسير يقال انت اون اونا والزوزات أ أن, ان ينصب ظهره ويسرع ويقارب الخطو قال علقه التيمي لما ر أ ت عصماء شيب ل م ت ي و أ م جهم جلها بجبهتي وكثره ا ل أ ب ن ا ء لابني وابنتي وقلنا هذا عمنا ذو ا ل ش ي ب ة وهدجانا لم يكن من مشيتي كهدجان ا ل ر أ ل خلف الهيقه مزوزيا لما راها زوزتي التعليق عصماء و أ م جهم ا م ر أ ت ا ن والجله انحسار الشعر من مقدم ا ل ر أ س والهدج والهدجان مشي الكبير والرال فرخ ا ل ن ع ا م ة و ا ل ه ي ق ة ا ل ن ع ا م ة والمزوز ي هو الرال لما ر أ ى أ ن ه ا قد زوزت زوزا هو خلفها شبه مشيه بمشي الرال خلف ا ل ن ع ا م ة انتهى و ا ل تفيد الرجل ت ب خ ط تفيد ا ل ر وهو رجل ف ي ا د يقال للرجل إ ذ ا أ س ر ع السير قد أ غ ذ في السير و أ ج د السير و أ ج ز م السير ويقال للرجل إ ذ ا مشى فتباعد ما بين كعبيه و أ ق ب ل ت كل و ا ح د ة من قدميه بجماعتها على ا ل أ خ ر ى فتلك ا ل ق ع و ل ة وهو رجل مقعول و إ ذ ا ن ب ث التراب برجليه إ ل ى خلفه فتلك النقسل ة ورجل منقسل ف إ ذ ا كان إ ذ ا مشى الضرب فانحدر ر أ س ه وعنقه ثم ارتفع فتلك ا ل س ن ط ل ة وهو رجل مسنطل ومر بنا فلان مسنطلا ف إ ذ ا أ ع ي ا وضعف عن المشي قيل قد حوقل وهو محوقل وهي الحوقله ويقال للرجل عند العرس إ ذ ا عجز عن ا م ر أ ت ه قد حوقل ومروا يخوتونهم أ ي يطردونهم ويقال للعقاب إ ذ ا انقضت قد انخاتت وزاح يزوح وزحى ي ز ح وحاز يحوذ كله في معنى طرد وساق والهفو مر خفيف و ا ل إ ر ض ا ض ش د ة العدو أ ر ض في ا ل أ ر ض أ ي ذهب ونحب في السير أ ي جهد ونحب أيضا ومر يطردهم ويكردهم ويشحنهم والكفت المر السريع رجل ك ف ي ت شديد العدو وفي الناس كفت شديد إ ذ ا كان فيهم موت ويقال اللهم ك ف ت ه إ ل ي ك أ ي اقبضه ورجل قبيض العدو ب ي ن ا ل ق ب ا ض ة وجبب الرجل إ ذ ا عدا و ك ش ح عن الماء إ ذ ا أ د ب ر و ا ز ا ف يذوف وهي م ش ي ة في تقارب وتفحج قال الشاعر ر أ ي ت رجالا حين يمشون فحجوا وزافوا وما كانوا يذوفون من قبل